لست آيس أو أمل لن تحط من الموم لن أعيش بلا أمل فالنادى نبت الغيوم لست آيس أو أمل لن تحط من الموم لن أعيش بلا أمل أنتا نبت الغيوم لن أبالي بالمصاب أو أفر متى أراه بل أقول إذا أصاب إنه قدر الإله لن أبالي بالمصاب أو أفر متى أراه بل أقول إذا أصاب انه قدر الاله لست اياس او امل لن تحطمني الهموم لن اعيش بلا امل فالندى نبت الغيوم لن اعيش الدهر الا شكرا فضل الكريم أيها الجاهد هلا تبت من ذنب عظيم لن اعيش الدهر إلا شكرا فضل الكريم أيها الجاهد هلا تبت من ذنب عظيم تبت من ذنب عظيم لست ايه او امل لن تحطمني الهموم لن اعيش بلا امل فالندى نبت الغيوم لن اصارع ذكرياتي بل ساجتث الانين لن اضل مدى حياتي أبكي من ماضي حزين لن أصارع ذكرياتي بل سأجتث الأمين لن أظل مدى حياتي أبكي من ماضي حزين أبكي من ماضي حزين لن أخاف من الليالي والظلام إذا بدأ فاضحى خلف التلالي مد بالنور يدا لن أخاف من الليالي والظلام إذا بدا فاضحى خلف التلالي مد بالنور